وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بِأَيْدِيهِمْ وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أُولِي البصير ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاء اللّه، فإن الله شديد العقاب، ما قطعتم من لينت نو تركتمها قائمة على أصولها، فبإذن الله وليُخزي الفاسقين، وما أثا.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 الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إِنَّ الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أُخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار وليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدودهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة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 ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحد نبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون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 أصحاب النير وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم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 علم بما أخفيتم وما أعلتم، وَمَن يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَالَ ضَلْ سَوَاءَ السَّبِيلِ